بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أجمعين اجمعين ن ن من الكلام على إحرام. فتكلمنا على أنواعه ت التي ه ي في الماضي ا الدرس الكلام إحرام الأمور على على وعلى ب ر ا ا ا ت ه ف ه و س ت ك مكة ل اليوم على دخول م وما يجب على ا ل إ ن س ا ن فعله حين دخولها وبعد ذلك نتكلم على دخول, الحرم دخول المسجد ح ر دخول ل ا م الحرام وما يجب على ا ل إ ن س ا ن فعله من الطواف وغير ذلك ونتكلم على واجبات الطواف وسننه وما يتعلق به و ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى جرى هنا في في مباحثه ا ح ل جرى ج في ترتيبها على ما هو به في الواقع فهو في مباحث الحج يتكلم و ك أ ن ه ا في طريقنا إ ل ى الحج بالتسلسل ففي المرة الماضية المرة الدرس الماضي تكلمنا على الإحرام وقبل الإحرام تكلمنا على وقبل على المواقيت واليوم نتكلم على دخول مكة بعد دخول م ك ة سيدخل ا ل إ ن س ا ن المسجد بعد دخول المسجد سيطوف و بناء على ذلك رتب ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى مباحثه في الحج فهو ترتيب و ك أ ن ه ص و ر ة عن الواقع الذي يجده ا ل إ ن س ا ن أ م ا م ه في الحج أ م ا م ك ة فهي ب ا ل م ي م والباء يقال م ك ة و يقال بكه وهما لغتان وقيل هي بالميل اسم للحرم كله وبالباء اسم للمسجد وقيل بالميل للبلد وبالباء للبيت مع ا ل م ط ا ف ولها أ س م ا ء ك ث ي ر ة تقرب من الثلاثين ذكرها ا ل إ م ا م الدميري رضي الله تعالى عنه كما ذكرها غيره وكثره ا ل أ س م ا ء تدل على شرف مسمى و ل ل ذ ك كثرت أ س م ا ا ء ل ل ه ت ع افضل ل رسوله صلى الله عليه وسلم ى وأسماء ومكة أ بقاع ا ل أ ر ض عندنا خلافا لما ذهب إ ل ي ه الامام مالك رحمه الله تعالى من تفضيل بقاع ا ل م د ي ن ة على بقاع م ك ة وهذا كله فيما عدا موضع ق ب ل النبي صلى الله عليه وسلم وأما المكان الذي ضم النبي صلى الله عليه وسلم المكان ضم الذي النبي الله صلى عليه فالخلاف ه و أفضل ب ق وقد نقل القاضي ا الأرض عياد الله تعالى الإجماع ع على في ف رحمه ذلك فخلاف بين الفقاء فيما عدا قبر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ي الموضع الذي ضم جسده الشريف فعندنا م ك ة أ ف ض ل بقاع ا ل أ ر ض على ا ل إ ط ل ا ق وتليها ا ل م د ي ن ة ومما يدل على أ ف ض ل ي ة م ك ة حديث عبد الله بن علي رضي الله تعالى عنه أ ن ه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته في سوق م ك ة يقول والله إ ن ك لخير ا ل أ ر ض و أ ح ب أ ر ض الله إ ل ي ولولا اني أ خ ر ج ت منك ما خرجت رواه النسائي و ا ل ت ل م ذ ي وقال حسن صحيح قال البكري هو على شرط الشيخين ف ق و ل النبي صلى الله عليه وسلم والله إ ن ك لخير أرض دليلا على أنها أفضل بقاع الارض دليل على أ ن ه ا أ ف ض ل بقاع ا ل أ ر ض وأما قال و ل ن ب ي صلى الامام ل عليه وسلم ه أي م يروع عن النبي صلى الله عليه و عن الله صلى ل س ل ل ه إنك تعلم أنهم أخرجوني من تعلم أ ح بن البلاد إلي ف أ ك ي إليك أحب البلاد ابن قال الإمام عبد البر لا يختلف أ ه ل العلم في ن ك ا ر ة هذا الحديث وضعفه وهذا ما دام ضعيفا منكرا لا يمكن أ ن يعارض ذاك الحديث الصحيح الصريح ولذلك ذهب ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى الى ل ل ه ت ع ا إلى أ ن م ك ة من أ ف ض ل بقاع ا ل أ ر ض وتليها المدينه ة واختلف أصحابنا رضوان أصحابنا ا ل ل تعالى تعالى عليهم في حكم المجاورة في مكة فقال الإمام النووي رحمه الله الإضاح في في في رحمه حكم مكة في مناسك الحج إ ن ه يستحب ل ل إ ن س ا ن أ ن يجاور في م ك ة إ ل ا إ ذ ا غلب على ظنه الوقوع في ا ل أ م و ر ا ل م ح ذ و ر ة ل أ ن ه ا أ ف ض ل بقاع ا ل أ ر ض و ن ا ل ع ب ا د ة في ا ل م الحرام س ج د تتضاعف ا ل ص ل ا ة في المسجد الحرام ت ف ض ل ألف ل مئة ص ا ة في غيره فيما غيره سواه من المساجد ع ل ى ما ب ي ن ف في مسجد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولكنه ا م والمسجد الحرام س ج أجل د الأقصى فيتضاعف فيها الطاعة و في نفس الوقت ت ض ا عقاب ف فيها ع ا ل م ع ص ي ة ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى يندب يستجاور في خشي في للإنسان أن يتجاور في مكة إلا إذا خشي الوقوع في بعض المنهية عنها أصحابنا أنه بعض وذهب بعض إلا الوقوع المحذورات إذا إلى مكة تكره ا ا ل م ج وليس ر ة مكة في و م ر المراد د و ا ب في الاستحباب أ ن النبي عليه امر ل ل ل ل ص ا ا ا ة و س ن م بهذا و إ ن م ا هو المستحب الذي ي ق و ل الفقهاء أي يعني اي ن ع ن ي شيء مرغب س ت ح ب م فيه ب ا ل أ د ل ة ا ل ع ا م ة التي وردت في الشرع فلماذا قالوا لان ذ ا قال ا بعض ب أ ص ح الانسان ب ا ك ر ي ع ي الأفضل عدم المجاورة قال لأن عدم ن إ حينما يدخل البيت الحرام يندب له أ ن يعظمه و أ ن يكرمه و أ ن يستشعر ا ل م ه ا ب ة و أ ن يكون في قلبه له معان ك ث ي ر ة فالانسان حينما يجلس في م ك ة وكل يوم يرى المسجد الحرام ربما صارت رؤيته للمسجد شيئا عاديا وبناء على ذلك يفقد م ا ب ة البيت و ع ظ م ة البيت من ق ل ب ي قالوا من أ ج ل هذا ا ل أ ف ض ل ل ل إ ن س ا ن أ ن يتردد على مكه ة وأن لا يجاور لا ب ا والا ع ل كل ى ح لكل و ح د من هؤلاء الناس هؤلاء يجاور يراه ن ح ح م معظم ه الله وهو عليه تعالى الذي ا ا ل نص ص أ بها أ ن يستحب س ل ل إ ن ن أن يجاور بمكة ولكنه في نفس الوقت يراعي أ ن يداوم على تعظيم البيت وعلى احترامه وعلى توقيره ومن يعظم شعائر الله ف إ ن ه ا من تقوى القلوب ونظير هذا السجود القواعد ويخشى يعني نحن في القواعد العامة عندنا إذا كان الإنسان يريد أن يفعل أمرا ويخشى على نفسه في في يريد يفعل هذا إذا إطالة الصلاة العامة أمرا على من فعل هذا ا ل أ م ر أ ن ه يقع في الغرور أ و يقع في الكبر أ و يقع في العجب كما لو أنه أطال الصلاة لو أنه فقال بعض الناس إ ذ ا خاف على نفسه من هذا ما يطيل السجود في ا ل ص ل ا ة ولا يطيل الركوع ولكن الفقهاء ردوا هذا و أ ب و ه وقال ا ل إ م ا م الغزالي رحمه الله تعالى في الاحياء نقول للإنسان السجودة أطل وآطر الركوع وأبعد عن ن فلا س ك ا ر ي وأبعد عن ن ف س ك العجب وأبعد ع ن نفسك ان ل غ ر ر و وأبعد ع نقول ف س ك الكبر لأن إطالة السجود أقرب ما ن ا ع ب ربي مستحبا د تاجد من شيء مستحب في وهو فهذا للانسان ش ر ع ف ي م ك أن نقول ن ل ل إ إ ذ ا خ ش ي ت على نفسك فلا تطل ولكننا نقول ل ل إ ن س ا ن أ ب ع د عن نفسك هذه المعاني وكذلك ب ا ل نقول س ب ة مكة لحرم ن ل ل إ ن ن س ا ا ل م ج ا و ر ة في م ك ة شيء مستحب ل أ ن ا ل ح س ن ة في الحرم تتضاعف ف ا ل إ ن س ا ن ي ص ل ا ل ص ل ا ة ا ل و ا ح د ة ب م ئ ة أ ل ف ص ل ا ة وهذه ف ض ي ل ة لا تعددها ف ض ي ل ة أ خ ر ى ولكننا نقول له في نفس الوقت إ ي ا ك أ ن تقترب ف معصية أو أن ت ت ق ر من محذور و أ ب ع د عن نفسك المعاني التي تجعل البيت عندك عاديا كلما تدخل الى المسجد الحرام وكلما ترى البيت يجب عليك أ ن يقع في قلبك من التعظيم ومن التوقير ومن ا ل إ ج ل ا ل ه ذ ا البيت ما يقع في قلبك عند رؤيته أ و ل م ر ة و ا ل أ ف ض ل ل ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يدخلها م ك ة أ ن يدخلها قبل الوقوف ب ع ر ف ة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا إ ذ ا لم يخشى الوقوف ب ع ر ف ة ف و ا ت الوقوف أ م ا إ ذ ا خشي فوات الوقوف ب ع ر ف ة فعند ذلك يذهب إ ل ى عرفه م ب ا ش ر ة فيقف وبعد ذلك يرجع إ ل ى م ك ة من أ ج ل إ ت ي ا ن ببقيه ة المنافق ل ويندب له أن يغتسل إ ذ المنافق جاء ا من طريق د ي ة مكة يريد أو ج ء من طريق طوى وطوى وطوى اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى قبل أ ن يدخل م ك ة ويندب له أ ن يدخلها من ث ن ي ة كداء وهي ث ن ي ة العليا وهو موضع ب أ ع ل ى م ك ة وان لم تكن ب ط ر ي ق ه يعمد على أ ن يجعل طريقه منها وأن يدخل مكتة م قال أ ن الامام ن ب ي صلى ل ل عليه ل ه و س ك ن يدخل ن النووي ث ي العليا ة ي الثنية خ ر ج من الإمام ن السفلة قال ا ل و رحمه الله في المجموع إ ذ ا دخل ا ل إ ن س ا ن الحرم يصن له أ ن يستحضر في قلبه ما أ م ك ن ه من الخشوع بظاهره وباطنه ه ومزيته وأن يتذكر ي الحرم ر جلالة على غ وأن ي قال والافضل ان يدخل بكه نهارا وان يدخلها ماشيا ان لم يشق ذلك عليه واما اذا شق عليه فلا مانع ان يدخلها راكبا وكذلك الافضل له ان يدخلها حافيا إ ن لم تلحقوا مشقه اي ل ح ق ت ا ل م ش ق ة فيدخلها منتعلا وكل هذا من تعظيم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله ف إ ن ه من تقوى القلوب قال ا ل إ م ا م الماوردي رحمه الله تعالى ويكون من دعائه اللهم البلد بلدك والبيت بيتك جئتك أ ط ل ب رحمتك و أ و م طاعتك متبعا ل أ م ر ك راضيا بقدرك مستسلما ل أ م ر ك أ س أ ل ك م س أ ل ة المضطر إ ل ي ك المشفق من عذابه أ ن تستقبلني بعفوه و أ ن تتجاوز عني برحمته و أ ن تدخلني جنتك وهذا الدعاء أ و ما شابهه من كثير من ا ل أ د ع ي ه التي تقال في الحج ما هي ب ا ل أ د ع ي ة ا ل م أ ث و ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سلفنا رضوان الله تعالى عليهم كانوا يؤثرون في الدعاء أ ن يكون جامعا و أ ن يجمع كل معاني الخير التي يطمح إ ل ي ه ا ا ل إ ن س ا ن ولذلك كانوا يعمدون إ ل ى نظم هذا ونحن نتبعهم في هذا ونقول بقولهم ل أ ن الدعاء كلما كان أ ج م ع للمعاني كلما كان أ ف ض ل ويندب له أ ن يقول إ ذ اذا أبصر البيت إ دخل المسجد الحرام و ر أ ى ا ل ك ع ب ة طبعا اليوم ما يستطيع الانسان إ ن س أن أن يرى يدخل الكعبة ا قبل ل م ج د ل قبل ح ر ا م أ يكون ان ل على الوضع م س ج د هذا ا ك بالإمكان أن يرى ا ل إ ن ن س ا ا ل ك ع ب ة قبل ان يدخل المسجد الحرام و م لا ل وهو رافع يديه اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما و م ه ا ب ة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما و ب ر ة وذلك للاتباع اتباع النبي الله رواه الشافعي الله عليه رضي الله عنه صلى وسلم رضي عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ونحن نعلم أ ن الحديث المرسل عند ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله ضعيف كما أ ن ه عند جماهير المحدثين ضعيف ورده ا ل أ ق و ى وقول ا ل أ ك ث ر كالشافعي وجل أ ه ل ا ل أ ث ر إ ل ا أ ن ه عند ا ل أ ئ م ة ا ل ث ل ا ث ة عند مالك وعند أ ح م د وعند أ ب ي ح ن ي ف ة رضي الله تعالى عنهم يحتج به وينزل منزله الصحيح وعلى القول بضعفه على ما ذهب إ ل ي ه إ م ا م ن ا الشافعي رحمه الله تعالى الحديث الضعيف بفضائر الأعمال باتفاق علماء الأمة ثلفا وخلفا لأن يضعفه فيما هو ظاهر في الواقع الأمر لأتياط الشروط المشروط المعروفة أن لا يتناهى يعمل لأن وليس فيعمل مندرجا يضعفه في يكون ضعفه ونفس به هو به وأن أن تحت ق ا ع د ة ع ا م ة من قواعد الشرع والا يعتقد فاعله سنيته هذا إ ذ ا لم يكن مرسلا يعمل به أ م ا إ ذ ا كان مرسلا فالعمل به من باب أ و ل ى ل أ ن ضعفه مختلف فيه ف ا ل ا ئ م ة ا ل ث ل ا ث ة على صحته و ا ل إ م ا م الشافعي على رده وتبعه على ذلك جماهير علماء الحديث ف ك ل ا م ه في الضعيف إ ذ ا لم يكن مرسلا و أ م ا إ ذ ا كان مرسلا فالخلاف فيه أ ق و ى و أ ش د لم يعد الكلام هل به يعمل إ ذ ا اندرج تحت القواعد ا ل ث ل ا ث ة ا ل ع ا م ة أ و لم يندرج و إ ن م ا ذهب ا ل أ ئ م ة ا ل ث ل ا ث ة الى العمل به مطلقا ل أ ن الملحد ح عندهم صحيح ولما م قال لا اعمل به إ ل ا بشروط ذكرتها اكثر من م ر ة عندما تكلمنا على هذا الموضوع فذكرنا له هنا فقط بناء على القاعده ة عندنا بأن الحديث ا ل ي ض يعمل به في فضائل ا ل أ ع م ا ل هذا لو لم يكن مرسل ا أما إذا كان مرسلا فالعمل به من باب أ و ل ى لان الارسال ة ليس ع ل ة متفقا عليها في انها تضاعف الحديث الخلاف فيها بين العلماء فيندب له إذا البيت أن يقول اللهم زد هذا البيت تشريفا البيت يقول البيت وتعظيما أن أدخر ومهابة له اللهم هذا إذا وتكريما زد وجد من شرفه وعظمه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أ ن ت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام اللهم أ ن ت السلام أ ي السلامه من النقائص فتعالى الله تعالى عن النقائص ومنك السلام أ ي من أ ك ر م ت ه بالسلام فقد سلم فحينا ربنا بالسلام أ ي سلمنا بتحيتك من جميع ا ل آ ف ا ت ق ا ل و ذلك لما رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أي في هذه الزيادة اللهم أنت في الزيادة تحينا في كثير من الحالات يجمعون الحديث الفقهاء هذه اللهم السلام السلام ربنا بالسلام الحالات نجد ومنك من ونحن الحديث قد لا نجده, ربما لا نجده في, في مكان واحد تحت ع ن وربما ا واحد ن ف نظر بعض الناس إ ل ى هذا الحديث وقال ع د ذلك جاء و هذا حديث ملفق لماذا؟ الحديث لا الحديث ولكن الفقهاء الحديث من عدة وبعد ذلك ما من نعم مكان مجموعة يسمعون من أماكن مكان وجدناه كتاب واحد أطراف يذكرونها واحد وهذا جائد وبعد يجد قد عدة في في في كتب ف ه ن الشق ا ا ل أ و ل رواه ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله ت عنه ا ل ى ع عن ابن جريجين مرسلا عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والثاني رواه البياقي عن عمر رضي الله ت عنه ا ل ى ع قال ا ل إ م ا م النووي في المجنون ع اسناده أيضا ل بالقوي يعني الأول وهذا ليس ب ا ل ق و ي ق ا ليس و ن أن يدعو ب م ا أحب من ا ل م م ه ا ت و أ ه المهمات م م م عندنا ا ل ل نحن س ي ن واهم أ ه م ل م المهمات ت عند ا ح ج ج ا أ ه ا ل م عند الذين يريدون ط ا ع ة الله ا ل م غ ف ر ة ولذلك يندب ل ل إ ن س ا ن أ ن يكثر من ا ل م غ ف ر ة وليس في الحج فقط بل في كل حال من حالاته ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا غفرت له ذنوبه فقد فاز وهذا هو الفوز الحقيقي الذي يفوز به الانسان في دنياه وفي اخرته قال ثم يدخل المسجد من باب بني شيبه ة وإن لم يكن لم ي ب ط ر ق طرعه هذه كلها مستحبات لكنه لو لو وان م ن د و ب ل ك ه لم و دخل ل ا س ج د ولم يكن د ع ب ذ ل الدعاء جائز هذا هذا المأثور لو دع بغيره مأثور غيره غير يدخل أراد ولو المسجد أن من بطريقه ا شايبة الأفضل باب شايبة ب بني بني بطريقي الباب أن ولكن أن من وإن يكن من أيجوز يدخل يدخل يأت ويغير هو لم ذلك ب اتباع ل ا النبي عليه الصلاه ة والسلام كما ر الإمام البيهقي بإثناد فإذا النسجد دخل صحيح والسلام ء ا ك كل ع وزعى بالدعاء باتباع عليه ب ينذب وقبل يبتدأ بطواف للنبي ة أولا القدوم و شيئا الله له صلى أن م م ف ي رواه البخاري و س ل م والسبب في ذلك أ ن الطواف ت ح ي ة البيت وليس ب ت ح ي ة المسجد ت ح ي ة المسجد ركعتان المسجد الحرام وغيره في ذلك ت و ا ه والطواف ت ح ي ة البيت ف م ا ق ي م ة ا ل ص ل ا ة وهو في أ ث ن ا ء الطواف قطعه و خ ل ى ل أ ن ا ل ص ل ا ة تفوت صلاة الجماعة ت ف والطواف ت و لا يفوت ب إ م ك ا ن ه أ ن يتمه بعد ن ه ا ي ة ا ل ص ل ا ة قال ولو ح ض ر ا ل ج ن ا ز ة أ ي ض ا قطعه إ ن كان نفلا وهذا كله ب ا ل ن س ب ة للرجل و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة ق ا ل فلو قدمت ا م ر أ ة نهارا وهي ذات جمال أ و شرف والمراد بذات الشرف التي لا تبرز للرجال سن لها أ ن تؤخر الطواف إ ل ى الليل خ ش ي ة من الفتنه ل أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا ذهبت للطاعه فطافت في النهار وكانت ذات جمال وفتنت في ذ ل ك ولو إ ن س ا ن ا واحدا ولو ب ن ظ ر ة لكان لها ف يد ذلك ي في هذه ا ل ف ت ن ة وإن لم تكن ق ا ص د ة لها وبناء على ذلك ندب لها أ ن تؤخر طوافها إ ل ى الليل لكنها لو طافت في النهار هل ت أ ث م لا ت أ ث م ل أ ن ه ا ما دعت إ ل ى هذا ولا رضيت به وكون الناس قل دينهم فنظروا اليها ما يؤدي هذا إ ل ى أ ن تترك الشعائر فهم الذين أ س ا ؤ و ا ولكن حتى لا ت ق ع ه م في ا ل ا س ا ء ة وحتى لا يكون لها يد في هذا الموضوع كلي يندم لها أ ن تؤخر ط و ا ف ه ا إ ل ى الليل ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان ب إ م ك ا ن ه أ ن يدرا السوء فعليه درؤه ودرء المفاسد مقدم على ج ل ب المصالح هذه ق ا ع د ة ع ا م ة في الشرع وبناء على ذلك اذا خشيت من هذا فالافضل لها ان تؤخر الطواف الى الليل لماذا قدمنا نحن الان تعارض عندنا امران عندما يدخل الانسان الى المسجد الحرام يندم له ان يصلي ركعتين تحيه المسجد كما ان البيت يطلب التحيه الا وهي الطواف فتعارض عندنا امران لو بدا بتحيه المسجد اخر تحية البيت ولو ب د أ ب ت ح ي ة البيت اخر ت ح ي ة المسجد فلماذا قدم الفقهاء ت ح ي ة البيت على ت ح ي ة المسجد قال السبب في ذلك ان القصد من اتيان المسجد ذهب ا ن س ا ن من اقصى الدنيا الى م ك ة من اجل البيت اتى المسجد من اجل ان يطوف بالبيت و ب ن ا على ذلك قدمت ت ح ي ة البيت على تحية、المسجد. هذا اولا وثانيا بان ت ح ي ة المسجد غالبا تحصل بالركعتين بركعتي الطواف لاننا بعد ان نطوف يندب لنا ان نصلي ركعتي الطواف و ت ح ي ة المسجد ع ن د ن ا تحصل باي أ ي ل لو صل ر ى ا ف ض ة ت ح ص ل ا ل تحصل ي يحيي ة المهم ان يحيي المسجد ب ا سواء كانت ا ل ص صلاة خاصة ل ل ا ا ة ب ت ح ي ة هذه السنة وكذلك اراد ان الظهر مثلا ونوى معها التحليه حي البيت حي المسجد بالصلاة دخل والناس دخل سنة ونوى يصلون يصلي حي حي الصلاة م ت البيت و و ب بالصلاة ة فصل معهم حي نسجده ك اذا طاف وصلى ركعتي الطواف بعد الطواف حصلت تحيه المسجد وبهذا يكون قد جمع ما بين الفضيلتين حي البيت وحي البيت بالطواف المسجد بالركعتين سيصليهما بعد سيصليهما نهايته ا أهلتين ل من ط وبما ا ف و أ ن الطواف يعتبر ت ح ي ة للبيت هل يفوت ب ت أ خ ي ر ه قياسا على ت ح ي ة المسجد عندنا نحن ا ل ش ا ف ع ي ة إ ذ ا جلس ا ل إ ن س ا ن في المسجد ولم ي خ ل ا ل ت ح ي ة فات مكانها مكان ا ل ت ح ي ة مكانها زمانها أ ن تصلي عقب الدخول م ب ا ش ر ة ف إ ذ ا جلس فات مكانها مثل افتتاح الصلاه ة ب و ج ة الصلاة الفاتحة وتحية وجه وأراد تكون الدخول جلتها هذا أخره الله لأنه مكانه فإذا فإذا استتاح الإنسان قال بسم الله الرحمن الرحيم لا دعاء الاستتاح فات النزيد عاقبة بسم أن يقرأ الفاتحة ما يقرأ دعاء وقام بعد ذلك ليحيي المسجد فقد فات مكان ا ل ت ح ي ة لا يصلي ا ل ت ح ي ة ولا يقضيه هل ت ح ي ة البيت كذلك إ ذ ا دخل المسجد ولم يطف ب أ ن اخر أو لأخرى. الطواف ل غ ل ة أ و ل أ خ ر ى هل يفوت الطواف ب ت أ خ ي ر ه قال ق ض ي ة كلام أ ص ح ا ب ن ا رضي انه ل ل تعالى ه ع م أنه لا يفوت الطواف ب ت أ خ ي ر ه قال وهو كذلك ومعلوم أ ن ه لا يفوت بالجلوس في المسجد كما تفوت به ت ح ي ة المسجد نعم قال يفوت بالوقوف ب ع ر ف ة لا بالخروج من مكه ة بعرفة لأن الإنسان إذا وقف بعرفة بعد ذلك الفرض اللي إذا طواف سيطوف وقف بعد و طواف لطواف هو طواف القدوم الإفاضة ما مجال التحية اللي القدوم عد دخل في قلنا طيب متى يكون قلنا إذا دخل المسجد م ن د ب له أ ن يطوف طواف القدوم متى يكوف يكون طواف القدوم وبمن يختص يختص طواف القدوم بحاج دخل م ك ة قبل الوقوف بحاج طواف القدوم. بمن؟ بالحاج غير الحاج ما يطوف طواف القدوم إذا إن ما طواف القدوم كان لا النسط طواف النافلة ما طواف القدوم يطوف فيطوف يريد مختص يسمى أنه إن غير و إ ذ ا كان يريد ا ل ع م ر ف طوافه هذا يعتبر طواف ركن ا ذ ا طواف القدوم المندوب بمن ي ق ط ف ق ا ل و مختص بحاج دخل م ك ة قبل الوقوف ب ع ر ف ة لماذا قبل الوقوف ب ع ر ف ة قال ل أ ن ه إ ذ ا وقف ب ع ر ف ة ونزل من ع ر ف ة ومن قصد م ك ة لا يجوزك يريد ان يزور قريبا فيها أ و كانت له بها ت ج ا ر ة أ و ل أ ي أ م ر من ا ل أ م و ر لا يريد الحج ن ز لا ل ولا العمره ل يجب عليه أ ن يعتمد أ و لا يجب على معنى أ ن ه يجوز له أ ن يدخلها حلالا أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل إ س ت ح ب ا ب فقد اتفق الفقهاء على أ ن ه يستحب له إ ذ ا أ ر ا د أ ن يدخل م ك ة أ ن يدخلها إ م ا بحج إ ذ ا كان في ش ع ر حج وفي زمن الحج أ و بالعمره وفي قول عندنا في المذهب ب أ ن هذا يجب وليس بمندوب وذهب بعض الفقهاء إ ل ا خ ر ي ن إ ل ى أ ن هذا واجب ف إ ذ ا لا خلاف بين العلماء في ا ل ا س ت ج ب ا ب ولكن ا ل خ ل ا ف ة الوجوب هل يجب عليه أ ن يدخل محرما أ م أ ن ه يجوز له أ ن يدخل بغير إ ح ر ا م فالمذهب انما يجوز له أ ن يدخل بدون إ ح ر ا م و ا ل أ و ل ى له أ ن يحرم إ م ا بحج أ و بعمره ودليلنا على أ ن ه لا ي ل ع ب عليه أ ن يدخل محرما حديث الذي ذكرناه في الدرس الذي في الماضي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه عليهن غير المواقف ذكرناه قال الله بالنسبة للمواقف صلى وسلم لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من هن أتى ممن أراد والعمرة أراد الحج فاذا ل عليه الصلاة والسلام قال ن ب ي ه ا لم يرد ق ا ت يعني ي ح م من الميقات ممن الإنسان إذا ا أ ر ا ل حجا أو ل لم ع م ر يرد ة فإذا حجا و ع م ر ة فلا عليه أ ن يتجاوز الميقات هذا صحته على عليه فيه الحديث والنبي الصلاة والسلام قال على متفق إ ن هذه المواقيت لمن أ ر ا د الحج و ا ل ع م ر ة ف إ ذ ا لم يرد الحج و ا ل ع م ر ة جاز له أ ن يتجاوزها بدون إ ح ر ا م إ ذ ا هو يجب عليه أ ن يحرم منها إ ن كان مريدا للنسك ف إ ذ ا لم يكن مريدا للنسك فلا يجب عليه كما هو مفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه لو كان يجب على ا ل إ ن س ا ن الاحرام مطلقا سواء اراد النسك أ و لم ي ر د النسك لقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هن لهن ولمن أ ت ى عليهن من غير أ ه ل ه ن ممن دخل مكه مطلقا او لسكت عن هذا ولقن ا ب أ ن ه لا يجوز م ج ا و ز ة الميقات إ ل ا باحرام لكن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خصه بمن أ ر ا د النسك من الحج أ و ا ل ع م ر ة ولذلك خصصناه بما خصه به النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذا كله اذا لم يكن الانسان ممن يتكرر دخوله الى م ك ة كثيرا كمن اعتاد الاحتطاب خارج مكة في في الخارج أو خارج الحرم ع ت ا ا د ا ت ط ا ا ا ب في ل خ ج خارج او ر ل ح كل يوم يخرج يحتطب ويرجع وربما خرج في اليوم ع د ة مرات يعني كل يوم يعتمى طيلة حياتي عدة كل مرات هذا ما ي أ ت ي الشرع بمثل هذه ا ل م ش ق ة على النار قد إ ل ا أ ن يتكرر دخوله كحطاب وصياد ومن شابههما ممن ي ك س ر خروجه من الحرم و ت ك س ر عودته إ ل ي ه كسائق ا ل س ي ا ر ة في هذه ا ل أ ي ا م الذي يخرج في اليوم إ ل ى الطائف ع د ة مرات لو أ و ج ب ن ا عليه ا ل ع م ر ة كلما أ ر ا د أ ن يدخل م ك ة ل أ ل ت م ن ا ه مشقه لا يستطيع القيام بها وبناء على ذلك قال الفقراء لا يجب عليهم وعلى من هو في مرتبتهما ل الاحرام يجب ع ي ه م ل إ جزما بالاتفاق ب ا ل م ش ق ة بتكرار ا ل إ ح ر ا م و ا ل ع م ر ة إ ذ ا أ و ج ب ن ا ه ا عليهم والطواف ب أ ن و ا ع ه الطواف المندوب والطواف الواجب له واجبات وله سنن كل أ ن و ا ع الطواف بغض النظر عن كون الطواف مندوب أ و واجب ما دام يريد أ ن يطوف يجب عليه أ ن يعمل هذا كمن يريد أ ن يصليها نافله الظهر هي نافله ة لكن أن إذا أراد ا بأحكامها فكونها نافلة معنى ذلك أنه إن شاء يجب عليه يلتزم ليس ذلك صلىها إلى معنى إن وإن شاء إلى شاء صلىها المقدس من فعل هذا يكفر مع أ ن ه ا ن ا ف ل ة هي ن ا ف ل ة إ ن شاء فعل و إ ن شاء لم يفعله لكنه ان فعلها يفعلها على الوجه الذي شرعه الله على الوجه الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك الطواف بمجمله سواء اكان ن ا ف ل ة أ م كان فرضا له واجبات وله سنن اما واجبات الطواف ف ث م ا ن ي ة ا ل أ و ل يشترط فيه ستر ا ل ع و ر ة كستر ا ل ع و ر ة في ا ل ص ل ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول إ ن الطواف ب م ن ز ل ة ا ل ص ل ا ة إ ل ا أ ن الله أ ب ا ح فيه نطق فمن نطق فيه فلا ينطق الا بخير وروى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لا يطوف بالبيت عريان وقد ذكرنا هذا حينما تكلمنا ع ل ى س و ر ة ا ل ت و ب ة في أ و الا ئ سورة ليحجن ت و ب ة ألا لا يحجن بعد ا ل ع ا م مشرك ولا ي ط ف ن بالبيت عريان ومن كان له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهدوا إ ل ى مدته وكلكم تعرفون ا ل ق ص ة التي قيل فيها هذا الحديث فنهى النبي عليه الحديث النبي الصلاة والسلام الطبيب عن نهى الانسان عن ان يطوف عريانا فان عجز عن ا ل س ك ر ة ما وجد ثوبا هذه صور ن ا د ر ة كما قلت لكم لكنها قد تقع لكنها قد تقع فان عجز قاف عاريا و ي ز أ ه كما لو ع ج ز عن ا ل س ك ر ة في ا ل ص ل ا ة يصلي عاريا ويجزاه وقد تكلمنا على ه ذ احكام ي ن م ا ت ل م ن على أ ح ك ا الصلاه ة إ ذ فالواجب ا ل أ و ل من واجبات الطواف أ ن يكون ت ا ت ر ا ل ل ع و ر ة و ع و ر ة الرجل ك ما علمناها ما بين ا ل س ر ة والركبه باتفاق الفقهاء ا ل أ ر ب ع ة ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة والحنابل ة و ا ل ح ن ف ي ة وما يرويه الجهل ة عن الامام مالك من ل ا مالك ما قال منه قال وهو بريء ولكن ا ل إ م ا م مالك قسم ا ل ع و ر ة إ ل ى قسمين جعل منها ع و ر ة م غ ل ظ ة و ع و ر ة مخففه ة العورة المغلظة صحة الصلاة وجعل العورة جعل وجعل المخففة ليست الصلاة شرطا شرطا في في يجب صحة ولكن ن على إ أ ن يسترى ففي اتفاق المذاهب ا ل أ ر ب ع ة ع و ر ة الرجل ما بين ا ل س ر ة و ا ل ر ك ب ة ومن نقل عن الامام مالك خلاف هذا فهو نقل خاطئ وليس بصحيح والامام مالك ما قال هذا أ ب د ا و إ ن م ا قسم ا ل ع و ر ة كما قلت لكم ف ع و ر ة الرجل ما بين ا ل س ر ة و ا ل ر ك ب ة فلو طاف وعورته م ك ش و ف ة يعتبر طوافه باطلا و ك أ ن ه لم يطف و ع و ر ة ا ل م ر أ ة كل جسدها ع و ر ة م ع عن الوجه والكفين طبعا هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل ص ل ا ة واما ب ا ل ن س ب ة للنظر اليها فكل جسد المراه ة يجوز للإنسان ع و ر ة عورة المرأة قالوا بالنسبة للصلاة بما يجوز كشفه في الخلايا ما عدا الوجه و ا ل ك ف ي ن و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للنظر الي فكل جسد ا ل م ر أ ة عور على معنى أ ن ه يحرم النظر إ ل ي ه ما يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن ينظر إ ل ى وجه ا ل م ر أ ة دون ح ا ج ة و ا ل ح ا ج ة م ض ب و ط ة بالضوابط الدقه ذكرناها مرات كثيره ة وتتمر معنا إن شاء ا ل ل عند الكلام على, ال... على النكاح إذن الكلام الواجب الأول هو ستر ا ل ع و ر ة و الواجب الثاني ط ه ا ر ة الحدث والنجس في الثوب والبدن والمكان كما هو الحال في ا ل ص ل ا ة وقد تكلمنا على تفصيلات الطهاره هذه ك ر ن ا في شروط الصلاه ة إلا ألا البسجد الحالات هنا أمرا مهما ألا وهو أن أن من وهو كثير تجد في ف ي زرق الحمام وعندما يكسر الحمام في بعض ا ل أ و ق ا ت يكسر الزرق فيه وقد يشق على ا ل إ ن س ا ن أ ن يطوف دون أ ن يطا بقدمه شيئا من زرق الحمام و ا ل أ م ر إ ذ ا ب ا ق التسع كما قال إ م ا م ن ا الشافعي رحمه الله تعالى وبناء على ذلك قال أ ص ح ا ب ن ا رضي الله ت عنهم ا ل ى ع ومما عمت به البلوى غلبه النجاسه في المطاف إ م ا من زرق الحمام و إ م ا من قيء إ ن س ا ن و ح المطاف ا ا ت ل ما يفرغ لا ليلا ولا نهارا واعتبار ورود ا ل ن ج ا س ة عليه وارد بصور شتى كثيره متعدده لا غ ا ب ط لا ولو أ ن ن ا أ و ج ب ن ن ي قلنا يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يتحرى ربما شق على ا ل إ ن س ا ن في بعض الحالات أ ن يطول ولذلك اختار ج م ا ع ة من م ح ق ق أ ص ح ا ب ن ا العفو عن ا ل ن ج ا س ة التي تكون في الارض الحرام ولكن يجب علينا ان نقيد هذا بما قيدناه في, في مباحث الصلاه اي ا ل ن ج ا س ة التي يشق الاحتراز, الاحتراز عنها والله ما دام ب إ م ك ا ن ي أ ن أ ط أ مكانا طاهرا ما أ ط أ مكانا نجزا ما دام ب إ م ك ا ن ي أ ن أ م ش ي في مكان لا يوجد فيه زرق الحمام والله اعمل هذا أ م ا إ ذ ا عمت ا ل ن ج ا س ة وانتشرت وصار من الحرج والمشقه ة أن أبحث أطوف عن مكان طادر ف ي عن اذا ل ن في الشرط ا ل أ و ل ف ت ر ا ل ع و ر ة والشرط الثاني ا ل ط ه ا ر ة من الحدث ومن النجس ا فلا يصح طواف إ ن س ا ن ليس بمتوضئ الطواف ب م ن ز ل ة الصلاه الا أ ن الله أ ب ا ح فيه النطق فمن نطق فلا ينطق فيه إ ل ا بخير فيجب أ ن يكون متوضئا فاذا إ ذ لم يكن متوضئا يكن يصح طوافه لا ف إ طاف متوضئا و أ ح د ث أ ث ن ا ن الطواف أ ح د ث انقطع طوافه بمجرد الحدث قطع طوافه سواء أ ح د ث عمدا أ م أ ح د ث سهوا على كلا ل حالين قطع طوافه والحدث العمد ليس معناه ان يخرج منه الريح او ان يكون بخروج شيء من احد السبيلين لا قد يكون بنفس زوجته ينتهي وضوءه وبناء على ذلك ينتهي طوافه سواء كان ذلك عمدا ام كان سهوا والفرق بينه وبين ا ل ص ل ا ة ان الانسان اذا احدث في ا ل ص ل ا ة فالمفتى به انه تبطل صلاته فاذا ت و ض أ واراد ان ي خ ل ي ي س ت ه ن ف ا ل ص ل ا ة من جديد ولا ع ب ر ة بما صلى و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للطواف ف إ ن ه يبني على ما قد فعله ف إ ذ ا كان قد طاف شوطين أ و ث ل ا ث ة أ ش و ا ط ف إ ن ه ي أ ت ي ب أ ر ب ع ة إ ذ ا طاف شوطين ي أ ت ي ب خ م س ة فيعتد بما كان قد فعله قبل الحدث من أ ع م ا ل الطواف وذلك ل أ ن ه يحتمل في الطواف ما لا يحتمل في الصلاه الطواف يجوز فيه الكلام و ا ل ص ل ا ة لا يجوز فيها الكلام الطواف يجوز فيه المشي و ا ل ص ل ا ة لا يجوز فيها المشي الطواف يعني فيه أشياء فوارق ما بين الطواف وما بين ا ل ص ل ا ة باتفاق الفقهاء ومن ج م ل ة الفوارق بين الطواف و ا ل ص ل ا ة ان الانسان اذا احدث في الصلاه ا س ت أ ن ف ا ل ص ل ا ة من جديد و إ ذ ا أ ح د ث في الطواف بنى على ما كان قد فعله قبل الحدث والواجب الثالث أ ن يجعل الطائف البيت عن يساره فيطوف من اليسار إ ل ى اليمين بعكس عقارب ا ل س ا ع ة ب اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما أ خ ر ج ه مسلم مع قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني منازككم عليه عني قول خذوا رسول النبي الصلاة الله هكذا طاف أي وقال لنا خذوا عني مناسككم فيجب علينا أ ن نطوف كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ن جعل البيت عن يمينه ومشى أ م الى م م ه يعني ا ل أ م ا م والبيت عن يمينه أ و استقبله وصار يمشي ي على ن ي ع جنبه أ و استدبره في كل هذه الحالات م ا يصح طوافه بشرت ص ح ة الطواف أ ن يكون البيت عن يساره و أ ن يمشي تلقاء وجهه و أ ن يكون هذا ط ي ل ة ا ل أ ش و ا ط ا ل س ب ع ة ف إ ذ ا خلت في جزء من أ ح د ا ل أ ش و ا ط يجب عليه أ ن يرجع و أ ن ي ع ي د ا ل م س ا ف ة التي قضاها في هذا الخلل فلو أ ن ه م ش ى مترين مثلا وهو مستقبل للبيت هذه ا ل م س ا ف ة لا يعتد بها يجب عليه أ ن يرجع إ ل ى المكان الذي ب د أ منه ويكون أ ن م ش ي والبيت عن يساره حتى يعتد ي بطوافه والواجب الرابع حتى عن أن يكون مبتدئا بالحجر اتباعا بالنبي الأسود صلى ل ل في هذا عليه وسلم في ما رواه مسلم له في رواه ما م ا ح ي بان يستقبل الانسان ن انتبهوا البيت إلى الصفة إ أن يستقبل البيت ويقف على جانب الحجر الذي ل ج هو ة الرِكن اليمان الجانب الذي ه بجهه ة الركن اليمان لحجر وَيصيل الحجر مستقبراً يقف في ذ ه الركن ح ا ل على ة يمينه م هو س ت ق ب اليماني ي في يمينه ل الحالة على ولا مستقبلا حجر للحجر هذه ثم يمشي وهو مستقبلاً يقف وَهُو كذا بداية يمشي د ه اليبنى ي مشيا الحجر وهو مستقبرا للحجر يمشي جانبيا إ ل ى أ ن ينتهي إ ل ى جانبه الايسر أ ي س ر من ل ذلك ح ج ر وعند و يبتدئ الطواق حول البيت وفي هذه الحال كل بكل الحجر يكون مر كل جسده من اليمين إ ل ى اليسار بكل الحجر وهذا يكون فقط في ا ل ط و ف ة ا ل أ و ل ى فليس لنا مكان يستقبل فيه من يطوف الحجر إ ل الا في هذا ا م ك ن في ب د ا ي ة ا ل ط و ف ة ا ل أ و ل ى و أ م ا بعد ذلك إ ذ ا جاء ل ل ط و ف ة ا ل ث ا ن ي ة ف إ ن ه يجب عليه أ ن يبقى, يبقي الحجر على يساره ولا يستقبله حتى لو ض ع ر أ س ه في الحجر ليقبله يجب علي ه أ ن يحرص على أ ن تكون قدماه في مكانهما ل أ ن ه لو, لو تحرك في هذه الحال لتحرك والبيت ليس عن يساره فلا يعتد بهذه ا ل ح ر ك ة والمحاذاه ا ل و ا ج ب ة ليست م ت ع ل ق ة بذات الحجر و إ ن م ا هي م ت ع ل ق ة بالركن فلو افترضنا أ ن الحجر نحكي عن مكانه كما حدث حينما أ خ ذ و ا الحجر من ا ل ك ع ب ة تبقى الاحكام كما هي ويبقى الطواف كما هو ف إ ذ ا هذه ا ل أ م و ر م ت ع ل ق ة بالركن و ل ي س م ت ع ل ق ة بذات الحجر وفي هذه الحاله نستقبل الركن ونقبله ونسجد عليه كما كنا نفعله مع الحجر فلو ب د أ بغير الحجر كان ب د أ من عند الباب مثلا و ط ف ووصل إ ل ى الحجر وفي زعمه أ ن ه طاف طوفه نقول ه طوافك هذا له الذي فعلت لا قيمه له نهائيا الآن بدأ الان ب د أ طوافك الجديد كما لو إنسانا قام إلى الوضوء وغسل يديه وغسل رجليه ثم إنسانا الوضوء الآن لو إلى وغسل وغسل رجله غسل نقوله وجهه وضوءه أن رأسه بدأ فرسع يديه و أ م ا مسحك ل ر ا س ك وغسلك ليديه ولرجليك فلا عبره به ل أ ن الترتيب عندنا ركن من أ ر ك ا ن الوضوء ا ل آ ن يعتبر وضوءك قد ب د أ وكذلك لو طاف من عند, من عند الباب ف ت و ا ف ه هذا ل غ وكثير من الناس يذهبون ل ل ح ج ويرجعون من الحج بدون حج وهم لا يدرون كثير من الناس أ ن ا أ ت ص و ر عشرات ا ل آ ل ا ف ليس أ ف ر ا د ا ً و إ ن م ا عشرات ا ل آ ل ا ف لا يعرفون هذه تحتهم يدخل المطاف وهو لا يدري من أ ي ن ب د أ والان في المسؤولون عن الحرم يعني جعلوا في ا ل أ ر ض ع ل ا م ة سوداء سود خط يعني بحيث لو بدأ اراد ل ل إ ن ن من عند س ا ا ح ج يرى ر خط أسود أ لو أ ن ي ب د أ من بعد عشر أ م ت ا ر عنه خط اسود ف ي كل المطاف في الارض في خط اسود من الرخام الاسود وعريض ع ل ا م ة م م ي ز ة حتى يتنبه لها الحجاج ولا يطوف من امامها وانما يطوف من ورائها ولكن مع هذا الناس ما يتبقون لهذا وكثير من الناس عملوا وراء وكثير وكثير وعند وفي وفي الناس لا لهذا الناس مثل الناس الباب الناس الباب الناس البرط الشامي الحقيقة كثير من انا من بدأ من وراء الباب من الناس من بدأ من أمام الباب من الناس من بدأ من عند الشامي وعند انه وفي الحقيقة لم وفي النهايه مع رأيتهم امام دعمه لم هذا هذا يطب بدأ بدأ طاط وفي ا ل ن ه ا ي ة ما طع حجه لانه اذا كان يطوف طواف القدوم ف ا ل م س أ ل ة س ه ل ة يكون قد احل ب ا ل ن ا ف ل ة ما حسبت له ولكنه اذا كان يطوف طواف ا ل إ ف ا ض ة طواف الركن حجه كله يصير لاغيا وهو لا يدري ولذلك يقول ا لما من ا ل و له هذا ب ا ل ز من ا من ع ا م ا ل ق ر ن السابع الاجراثول الناس يذهبوا الى يذهبوا ويرجع بدون ويرجعوا من من الحج كثير حج هذا كان في ع ص ر ن و و ي فماذا نقول في عصرنا ا ل ي و م الناس لا يعرفون ما هو الواجب و ي ش م ع ا ل س ن ة والشرطه ي ش م ع والركل م معالب مطلوسة الشريعة فارق اليوم والناس اليوم ضايقين الحلقات محاضرات التي المفرغة فائدة منها صباحا مساء ه ا ت ت ك ل معالم إ س ل ا ولكن م ا هو هذا ا ل إ س ل ا ما م ي ع ر ف و هو ن الناس ما هذا الإسلام انهم ي ع ر ف و ا ان الإسلام جيد و أ ن ه ينقذ ا ل ب ش ر ي ة لكن ما هو الإسلام ما هذا الاسلام إ س ل م ما جيدا هذا نعرفه عن ل إ إذا هذا كان نووي في عصر النووي ماذا نقول في عصرنا هذا أ ن ا أ ت ص و ر ان معظم الناس اللي في, في, في المسعى يتصور ان ذهابه إ ل ى الصفا والرجوع صوت واحد هو يتصور هذا فيسعى هذا أربع عشرة مرة ما يعني أ س و أ الاحتمالات ان سعيه صحيح زاد عن ل الزياده لا يضره ج ا ه د يقال إ ن ه سعى قطعا وبعد ذلك سعى سبع مرات م ر ة ث ا ن ي ة بدون ف ا ئ د ة ولكن في الطواف لا في هذا المعنى و س ي س سبع س ع مرات ي ط و ف حول بيت سبع مرات ف إ ذ ا ب د أ ه ناقصا م ا تم طوافه وفي نفس الوقت يجب عليه أ ن ينتبه لهذا ا ل خ ط ص ا ل أ س و د ف إ ذ ا جاء في ا ل ط و ف ة ا ل س ا ب ع ة يجب عليه أ ن يصل إ ل ي ه وكثير من الناس يخرج من المطار قبل أ ن يصل إ ل ى الحجر ا ل أ س و د وبناء على ذلك يكون طوافه ناقصا في ا ل ط و ف ة ا ل أ و ل ى وفي ا ل ط و ف ة الاخيره أ خ ي ر ة رح ط ف بالبيت م مرات ولما س ا بالبيت سبع م ا الحجر ت فلو لم بدأ بغير ي ح ف إ ذ ا انتهى إ ل ي ه ابتدا منه م ر ة ث ا ن ي ثانية وحسب له هذا كله طواف واحد ويجب عليه أ ن يكون طوافه خارج البيت يجب أن يكون كل خارج البيت فلو كان جزء من طوافه داخل البيت يصح وكيف يكون داخل البيت قال أن يمشي خارج جزء حجارة أن أن كان من الشاذروان كل الطواف فلو طوافه طوافه داخل داخل قال على الشاذر المائلة ما هذا ا ل م وهذا ج بجانب الجدار و د ة ه ل فلو لا المشى ل ك ع ع ب ة ان انسان ي ه ا و ه ذ ا اثناء يصير بكثرة الضحام في ا ل ح ج تجدون ك ث ي يمشون ر ا الناس من ع ل ى ه ذ هذا ه الحجارة المائلة ي ط وليطوفوا ف وسط ا ك ع ب ة ولا د ر و ح ل ه هذا ي ط و في ف الكعبه ة ولا يطوف و ل ح ا والله تعالى قال وليتطوفوا بالبيت العتيق البيت البيت حول وليس في、البيت. ولذلك يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يحرص على هذا ولو ه ذ ا أيضا ي يمشي ه أن لا يمشي على ل ا ا ش ذ ر ا ن ولا خط و ة و ا ح د ة ما يجوز له أ ن يفعل هذا فلو م ش ى على الشاذروان أ و ادخل جزءا من بدنه في جزء من البيت تغلت ا ل جداره و ويمشي ا ل آ ن صارت يده في البيت او ت يده في البيت أ جزء من يده في البيت ف إ ذ ا مش الجدار وهو يمشي لا يعتبر ب ا ل م س ا ف ة ل التي يعتد ب ا م س ا ا ف ة ل مشاها وهو يلمس الجدار اذا, إذا مشى على الشاذ الروان مشى في البيت و إ ذ ا لمس الجدار وهو يمشي صار جزء من جسده في البيت وبناء على ذلك لا يعتد به أ و د خ ل من احدى ف ت ح ت ي الحجر وخرج من أ خ ر ى أ ي ض ا ما يعتد بهذا ل أ ن ه جعل جزءا من ص و ا ف ه م ن البيت والحجر من البيت لما رواه مسلم رضي الله تعالى عنه أ ن ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها قال س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر أ م ن البيت هو قال نعم قلت فما بالهم لم ي د خ ل و ا في البيت قال إ ن قومك ق ص ل ت بهم النفقه قل فما ش أ ن بابه مرتفعا قال فعلى ذلك قومك ل ي د خ ل من شاء و ي م ن ع من شاء ولولا أ ن قومك حديث عهد ب ج ا ه ل ي ة ف أ خ ا ف أ ن تنكر قلوبهم أ ن أ د خ ل الحجر في البيت و أ ن أ ل ص ق بابه ب ا ل أ ر ض لفعلت اذن فالحجر من البيت وبناء على ذلك لو دخل ا ل إ ن س ا ن من أ ح د فتحتي الحجر وخرج من ا ل أ خ ر ى وما يصح طوافه يجب أ ن يكون طوافه خارج الحجر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم